الله سائر الال والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فهذه قراءة في المنظومه الدالية للامام ابي الخطاب محمود بن احمد بن الحسن بن احمد الكلولانه رحمه الله تعالى على شيخنا ابي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى والصلاة قال رحمه الله تعالى دع تذكار تذكر قال رحمه الله تعالى دع عنك تذكار الخليط المنجد والشوق نحو الآنسات الخردي والنوح في أضلال سعدى إنما تذكار سعدى شغل من لم يسعد واسمع مقالي إن أردت تخلصا يوم الحساب وخذ بها تهتدي وقصد فإني قد قصدت موفقا نهجبن حنبلن الإمام الاوحد خير البريه بعد صحب محمد والتابعين امام كل موحد للعلم والرأي الأصين فقد هوى شرفا على فوق السماء والفرقدي واعلم باني قد نظمت مسائلا لم ال فيها النصح غير مقلد واجبت عن تسال كل مهذب ذي صوله يوم الجدال مسود وأجدت عن تسلال كل مهذب ذي صولة يوم الجدال مسود حجر الرقاد وبات ساهر ليله ذي همة لا يستلذ بمرقدي قوم طعامهم دراسة علمهم يتسابقون إلى الجنى والصددين قالوا بما عرف رب المكلم ربه فاجدت بالنظر الصحيح المرشد قالوا فهل رب الخلائق واحد قلت الكمال لربنا المتفرد قالوا فهل لله عندك مشبه قلت المشبه في الجحيم الموصد قالوا فهل تصف الإله أبن لنا قلت الصفات لذي الجلال السرمدي قالوا فهل تلك الصفات قديمة كالذات قلت كذاك لم تتجدد قالوا فأنت تراه جسما قل لنا قلت المجسم عندنا كالملحدين قالوا فهل هو في الأماكن كلها قلت الأماكن لا تحيط بسيدي قالوا أتزعم أن على العرش استوى قلت الصواب كذاك أخبر سيدي قالوا فما معنى استوى أبثا <تصفيق> يا في نسختين، النسخة قلت الأماكن لا تحيط بسيدي، والنسخة فأجبت بل بل في العلو مذهب أحمد. قالوا فهل هو في الأماكن كلها؟ قلت الأماكن لا تحيط بسيدي قالوا فهل هو في الأماكن كلها فأجبت بل في العلو مذهب أحمدي قالوا أتزعم أن على العرش استوى قلت الصواب كذاك أخبر سيدي قالوا فما معنى استواه أبن لنا فأجبتهم هذا سؤال المعتدي قال النزول فقلت ناقله لنا قوم همو نقلوا شريعة احمد قالوا النزول فقلت ناقله لنا قوم تمسكهم بشرع محمد قالوا فكيف نزوله فأجبتهم لم يُنطَلِتَ كِيفُ لِي فِي مُسْنَدِي قَالُوا فَيُنْظَرُ بِالْعَيْنِ أَبِلَّنَا فَأَجَبْتُ رُؤيَتُهُ لِمَنْ هُوَ مُهْتَدٍ قَالُوا فَهَلْ لِلَّهِ عِلْمٌ قُلْتُ مَا مِنْ عَالِمٍ إلَّا بِعِلْمٍ مُرْتَدِيٍّ قَالُوا تَصِفُهُ بَأَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ قلت السكوت نقيصة بالسيد قالوا فما القرآن قلت كلامه من غير ما حدث وغير تجدد قالوا فما نتلوه قلت كلامه لا ريب فيه عند كل موحد قالوا فافعال العباد فقلتما من خالق غير الاله الامجد قالوا فهل فعل القبيح مراده قلت الاراده كلها للسيد لو لم يرده لكان ذاك نقيصة سبحانه عن ان يعجز في الردي لو لم يرده وكان كان نقيصه سبحانه عن ان يعجز في الرديء قالوا فما الايمان كنت مجاوبا عملوا وتصديق بغير تبلد قالوا فمن بعد النبي خليفه قلت الموحد قبل كل موحد في يوم العريش ومن له في الغار أسعد يا له من مسعدين خير الصحابة والقرابة كلهم ذاك المؤيد قبل كل مؤيدين قالوا فمن صديق أحمد قلت من؟ تصديقه بين الورى لم يجهدي قالوا فمن تالي أبي بكر الرضا قلت الإمارة في الإمام الأزهدي فاروق أحمد والمهذب بعده فاروق الابتداء تسوط شيئا في الإمام الأزهدي قالوا فمن تالي أبي بكر الرضا قلت الإمارة في الإمام الأزهدي فاروق أحمد والمهذب بعده نصر الشريعة باللسان وباليد قالوا فثالثهم فقلت مشارعا من بايع المختار عنه باليد صهر النبي على ابنتيه ومن هوى فضلين فضل تلاوه وتهجد اعن ابن عفان الشهيد ومن دعي في الناس ذو النورين صهر محمد قالوا فراعهم فقلت مجاوبًا أعجبنا عفان الشهيد ومن دعى في الناس ظن ورين صحو محمد ذو على أنها نائب فاح ذو على أنها نائب فاح نعم دعية ذو في الهامش في المنتظم ومطبوعتي شاكر والانصار بالنصب ذا والرف أحسن وهو كذلك في المنهج الأحمد قالوا فرابعهم فقلت جاوبا من حازدونه هم اخوه زوج البتول وخير من وطئ بعد الثلاثة عند كل موحد اعني ابا الحسن الامام ومن له بين الانام فضائل لم تجحدي ولد هند في الفؤاد محبه وموده فليرب من مفند ذاك الامين المجتبى لكتابه الوحي المنزل ذو التقوى والسدد ولعم سيدنا النبي مناقب لو عددت لم تنحصر بتعددي أعني أبا الفضل الذي استسقى به عمر أوان الجدب بين الشهدين ذاك الهمام ابو الخلائف كلهم نسقا الى المستظهر بن المقتدي صلى عليه الله ما هبت صبا وعلى بنيه الراكعين السجدي وادام دولتهم علينا سرمدا ما حن في الأسحار كل مبرد فعليهم وعلى الصحابة كلهم صلوات ربهم تروح وتغتئي إني لأرجو أن أفوز بحبهم وبما اعتقدت من الشريعة في غد قالوا أبانا القلوذاني الهدى قلت الذي فوق السماء مؤيدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهذه هي نظم عقيده اهل الاثر تلك الوذان رحمه الله تعالى وتسمى الداليه في عقيدة في اهل الاثر تسمى الداليه او عقيده تلك الوذان او عقيده اهل الاثر كله صحيح هذه عقيده العقيده الثانيه هي عقيده الاكبر السنه الثانيه لانتهاءها بحق الله كما سمعتم الى البحر الوالد مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل يؤكد اذن رحمه الله تعالى من علماء القرن الخامس والسادس قائما العلماء المتقدمين في الامه ولأجل كل ما أخذ العلم على المتقدمين كلما كان احسن وأسناه. كما قال النسعود رضي الله عنه: "خذ العلم عما قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه شفنا، فإن الحي لا تؤمن عليه شفنا". فهذا العالم الذي منظومته بين ايدينا اليوم هو لمام العالم والقادر. حفوظ بن أحمد بن حسن بن أحمد الكلوذاني البغدالي من حنبالي والكلوذاني بفتح الكاف وسكون الله وفتح الواو والذال المرجع نسبة إلى كلوذان وهي قرية من قرى البغدال على خمسة قراسق منها ولذا رحمه الله تعالى في شهر شوال سنة, سنة اثنين وثلاثين وأربعين أخذ العلم عن عدد من العلم منهم أبو يعلى الفرّاب محمد بن حسين المتوفى عام ثمانية وخمسين وأربعين ومنهم الفرضي الإمام أبو عبد الله الحسير بن محمد ومنهم الجاسري المبنى بأبي علي واسمه محمد بن حسير بن محمد وابن علي ببكران وغيرهم وأما عن تلاميذه، فقد تتلمذ رحمه الله فقد تلمذ عليه جملا من طلاب منهم أبو الخطاب منهم محمد بن السلامي، له في سنة 550، وابو و سعد عبد الوهاب بن حمزة بن عمر الببديري، له في سنة 515، وغيرهم كثير. وأما عن ثناء العلماء على مؤلفنا وناضمنا في هذه اللي... هذه المنظومة. فقال ابن الجوزي أبو الفرج كما في المنتظم في أخبار الزندوق والأمم قال كان ثقة ثبتا رزير الخض والعرف وقال ابن الذهب في سير علام الولاي من جلد التاسع عشر على صفحة خمسين وثلاثمائة كان أبو الخطاب من محاسن العلماء خيرا صادقا حسن الخلق حلوا النادره من أذكياء الرجال وقال الحافظ بن رجب الحنبلي كما في الليل نطبقها حتى صار امام وقته وفريد عصره في الفقه ودرس وافتى اما عن مصنفات الناظم فلو مصنفات كثيرة منها التمييز في اصول الفقه وهو مطبوع والتهذيب في الفرائض وهو مطبوع أيضا والخلاف الصغير المسمى رؤوس المسائل فاتذكره ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة ومنه الخلاف الكبير ويسمى ب الانتصار في المسائل الكبار وهو مطبوع في ثلاثة أجزاء الأول في مسائل الطهاره والثاني في مسائل الصلاة والثالث في مسائل الزكاة ومن مصنفاته هذه المنظومة المسمى عقيدة اهل الاثر او القصيدة الدالية السنة توفي ابو الخطاب رحمه الله في بغداد سنة عشر وخمسمائة اما عن نسبة المنظومة الى مؤلفها قد صحت بلا اشكال حيث رؤية بالإسناد المتصل إلى مؤلفها من طريق اثنين من تلامذته وهما محمد بن ناصر السلامي، وقد ساق الإمام بالفرج بن الجوزي رحمه الله هذه المنظومة كاملة بهذا الاسناد في كتابه المنتظم في تواريخ الملك والأمم فقال أنشدنا محمد بن ناصر الحافظ قال أن شدنا أبو الخطاب محفوظ بن أحمد لنفسه في هذه المنظومه التي بين أيديه والثاني سعد الله بن نصر بن سعيد المعروف بالدجادي قال حافظ بن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة وتفقه على أبو الخطاب حتى برعا وقد روى عنه كتابه الهدايه تصنيفه وقصيدته في السنة وغيرها ونسب هذه المنظومة لأبي الخطاب أكثر من ترجم له رحمه الله تعالى فنسبتها له ثابتة من غير المشكل وإما أن له أيضا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في المجلد الثاني عشر على صفحة 160 وذكر أول ثلاثة أبيات منها فالمنظومة صحت نسبتها إلى مؤلفها من غير شك، وكما ترون هذه المنظومة على هيئة السؤال والجواب، قترحها عدد من أهل العلم وطلابه، ولها عدة مخطوطات ولذلك قد تجد في المنظومة تقديمًا وتأخيرًا بين الابيات وهذا لا يضر في المنظومة، وايضا المنظومة. مع تزكيه العلمي العلم للكلوذان رحمه الله الا انه وقع فيها بعض الاخطاء سنبينها ان شاء الله من خلال الشرح حيث تاثر رحمه الله في بعض المواطن دعا عنك تذكار الخريط المنجلي الخريط المنجد, المنجد يعني الركب المتجه إلى بلده نجد ونجد هي الرياض وما حولها كالخرج ونحولها وبلاد الحجاز هي مكة والمدينة والطائف يطلق عليها بلاد الحجاز وبلاد مجد هي الرياض وما حولها دعاك تذكار الخريط المنجد والشوق نحو الآنسات الخرد الخرد جمع خرد وهي البكر التي لم تمس فالناظم في هذا البيت يدعو القارب إلى أن ينشغل بالمهم وهو العلم ناكر الذي سيبينه في منظومته تلك. ولا شك أن الشوق إلى إلى الزواج أمر مشروع ولكن الانشغال به لا يصح، لأن الشريعة فيها نهى عن التبتل. ولما جاء كما في الصيحين حديث عائشه وأنس، لما جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوا عن عبادته فأخبروا فكأنهم تقلوها فقال أحدهم اما انا فاصوم الدهر ولا أفتر وقال الثاني وأنا أصلي الليل ولا أرقد وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء فقال النبي عليه السلام ما رجع وأخبر بذلك غضل غضبا شديدا وقال أما إني أتقاكم لله وأقشاكم له ولكني أصم وأفتر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالتبتل ممنوع ولكن لا ينشغل الإنسان فوق الحاجة بهذا الأمر وأما الزواج فإن حكمه كما يقول فضهاء يدور مع الأحكام الخمسة تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مباحا وأخرى يكون محرما وأخرى يكون مكروه فمثلا الرجل الذي لا ينتصر له ذكر ويسمى ماذا العنين الذي لا ينتصر له ذكر وإذا تزوج قد يضر المراه معه هذا لا يشرع له الزواج ولو في حقه ترك الزواج عن فعل الزواج ترك الزواج لأنه يضر ويفتن من تزوجه وتارث يكون الزواج واجبا كما في الصحيحين قال عليه السلام يا معاشر الشباب من استطاع منكم الباء قال العلماء وهي قدر على النكاح نكاح المرأة والقدرة على النفقة عليه لأنه قد أوقف القدرة على النفقة وإذا القدره على إتيان المرأة فلا يشرع الزواج حندي لأنه قد يضر بها فمن استطاع منكم الباء هي على إتيان المرأة فيما حل الله والقدرة على النفقة عليه من استطاع منكم الباد فليتزوج وهذا فعل امر بلا من الامر يدل على الوجوب واذن قال الله عز وجل وانكفوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وايمانكم فحث على الزواج إذا كان الانسان يخشى على نفسه بقوه الحرام فالزواج حينئذ يصرخ في حقه واجبا يصير واجبا في حقه الرجل اذا خشى على نفسه بقوة الحرام نعم وأفضل ما يشغل الإنسان نفسه بي ويقوه هو ميراث الأنبياء وميراث الأنبياء هو العلم قال النبي عليه السلام في الحديث وفيه وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ ورح أما أمور الدنيا فإنها تذهب وتجي ونبيكم صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله عز وجل وأدقى الناس وأخشاهم لله صلى الله عليه وسلم مات وزره مرهونة عند يهودي على عدة رسول من شعيد عليه الصلاة والسلام فالإنسان يسعى في أمر الاخره ويسالح فيها ويسالح كما أمر الله وسارع إلى مغفرة وسابق. أما في أمر الدنيا فقال الله جل وعلا فإذا أخذت الصلاة فانتشروا في الارض والانتشار اخف من المسارعه والمسابقه فالإنسان يجعل الاخره همه لانه من جعل الاخره همه جمع الله عليه شمله وجعل بناه في الخلوه واتته الدنيا وهي راغمه اما من جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا الا ما قدر له وانما يجعل الانسان الدنيا والمال والاراضي والسيارات وغيرها على نقيه يركبها إلى الدار الاخره وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ان الانسان لو انشغل بالمال فوق الحاجه فالاصل في المال أنه يكون كالحمار يركبه الإنسان يتمتع به ويقضي به حوائجه فاذا انشغل بالمال وصار يحرز المال صار كالحمار والمال يركبه قال يرضى الإنسان نفسا يكون حمارا ينشغل بالمال فيصبح طوال النهار حمار بالنهار جيفة بالليل جيفة بالليل حمار بالنهار طول النهار يدور وفي الليل ينام كالجيفة ولا يقوم لعبادة ربه جل وعلا والصلاة الإنسان لا ينشغل بالدنيا فوق الحاجه وإنما يجعلها مزرعة للآخر عند البخاري حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كُن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا امسيت فلا تنتظر الصباح ومن يعيش بهذه الطريقة نحن نخطط لعشر سنين بل يقول لك الخطة الخمسينية يعني مدة خمسين سنة للأمان فلا مالا سينظم وقته وينظم معاشه وحياته وحياته ولكن يكون همه الآخرة فكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمناضك ومن شبابك لهرمك ومن قوتك لضعفك سنيخذ من حال شبابه حتى إذا ما كبر سنه وعجز عجز عن الطاعة كالاجتهاد في العلم والاجتهاد في نشر الدعوة لله والعلم النافع ولذلك يكون له عذر عند الله. عند البخاري صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما إذا حجب أو أمر عن العباد وكان يفعلها يكتب له. وفي صحيح أيضا في غزوة تبوك وكانت هذه الغزوه في حال شديد. من خرج خرج في حد شديد جدا في صحراء والجو حار وأما المدينة فكانت يانعه اعنابها كثيرة ظلالها فتخلف بعض الصحابة عن الجهاد وكان عندهم مرض وعذر فلما خرج النبي عليه السلام مع أصحابه في الطريق قال إن في المدينة أو قال بالمدينة إن في المدينة رجالا ما سبتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر وفي روايه المرض وفي الحديث من طلب الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه الانسان يشتغل في عمل الاخره ويشتاق إليها وكان بعض السلف هو خالد المعدان الكلاعي رحمه الله عجل التابعين كان كلما جاء لينام كل ليلة يقول اشتاقوا للصحاب رضي الله عنه ويقولهم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي رضي الله عنه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان يشتاق إلى الآخرة وإلى ما يقربه من رضوان الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة نعم دعهم <تصفيق> كذكر القريش والنح في أطلال إنما شغل من لم و... نعم قال رحمه الله والنوح في أطلال سعدى وسعدى بطن من بطن العرب انما تذكر السعد شغل من لم يسعده هذا البيت المكمل لما سبق لا ينشغل بامور الدنيا والبكاء والنواح على الاطلال على ما مضى وانما ينطلق الى الاخره غير مبال غير مبال لما يصيبه في سبيل الله سبحانه وتعالى نعم واسمع مقالي ان اردت تخلصا يوم الحساب وخذ بهذه تهتدي واصبحت اني حسنا وفي نسخة وخذ بهذا يعني بهذا العلم الذي جاء في تلك المنظومه واسمع مقالي ان اردت تخلصا يوم الحساب وخذ بهذا تهتدي هذا فيه مدح الانتك المنظومة ولعل النظم رحمه الله مدحها لما تشتمل عليه وتنتظمه من عقيدة آل السنة والجماعة وهذا ورد عن بعض السلف وليس مدحا لأنفسه والإنسان لا يزكي نفسه قال الله سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتفع ولكن إذا كتب كتابا في العلم لا مانع من يزكي أن هذا الكتاب كتاب طيب وفي نفع ان شاء الله وفيه خير مع انه لا يسلم كتاب غير كتاب الله عز وجل من التصحيف والخطا كما قال يوم محمد ماذا الذي يسلم من التصحيف والخطا تهتدي الهدايه هي علم الحق والعمل به وهي على نوعين هداية التوفيق ومعناها هداية القلب للحق والعمل به وهذه لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يا محمد لا تستطيع أن تهدي هداية القلب من أحببت وهذه الآية نزلت حينما تألم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحزن حزنا شديدا على وفاة عمي ابي طالب الكفر فنزلت هذه الآية إنك لا تهدي من أحببتها كيف أحببتها طالب مات كافرا هذا الرسول يحب الكافر وهل هذه منجوها لهؤلاء السفهاء السفهاء والأحلام الذين يكفرون الوسلمين ويوالون أعداء الدين وهذه صفاتهم من ضمن صفاتهم اتجاه السنه يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان فيقولون فلان كاف لا الصلاه عليه واما فلان من رؤوس الكفر فانهم يقولون ان العين لا تدمع حينما يموت هذا الشخص يقول مفتيهم قائلا ان العين لا تدمع وان القلب لا يحسن ولا نقول الا ما يرضى الله سبحان الله عينك تحزن وقلبك إن العين لا تحزن وإن القلب ها عيننا تجمع وان القلب لا يحزن عينك تجمع وقلبك يحزن حينما يموت راس من الكفر الكف تروح في جنازير قبل جه الكفر الصليب ما هذا الكلام هذا خبر ف الهدايه معرفه فهذه الآية إنك لا تهدي من احببت العلماء تأولوها على احببت يعني أحببت هدايتك والقول الثاني أحببت الحب الطبري والجبلي كحب الزوجة الكتابية ولا شك أن الكتاب المفاضل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين متقين حتى لا فيهم فالزوج الذي تزوج يتزوج امراه نصرانيه المسلم او يهوديه يحبها ولا لا يحبها عبد القادر يحبها ولا يحبها ولا ما تزوجها ولكن يحبها الحب الايه الطبع والجبل ولكن لا يحب دينها وعقيدتها وهذا كحب المال والزوجة الكتابية على والولد الكافر هذا حب جبلي طبع الإنسان عليه وجبل عليه انك لا تهدي من أحببت قيل الحب الجبلي وقيل أحببت يعني أحببت أنت هدايته عليه السلام وأبو مع أن نصر الدعوة نصرا عظيما حتى كان أن يسلم وأنشد أبياته من الشهر تدل على تصديقه ونقه بالحق كما في منظومته لقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او مخافه أو خوف مخافه أو او خوف أو او حذر أو حذار حنان لا لرهيت انسانا بذلك مبين كان اعتقد بقلبه وترقب لسانه ولكن لم تنطق جوارحه فكان حاله كما قال الله عز وجل ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين فالهداية أن تعلم الحق وتعمل به هذه الهداية التي يقول المسلم في كل يوم اهدنا الصلاة المستقيم على الأقل سبعة عشر مرة في ركعات صلاة الفريق اهدنا الصراط المستقيم الهدايه ان تعلم الحق وتعمل به هذه هي الهدايه نعم واسمع مقالي ان اردت تخلصا يوم الحساب وقل بهذا تهتدي واقصدت اني قد قصدتم مرفقا نهج ابن بالنوم نعم وقصد يعني في طلبة الهداية فاني قد قصدت موفقا التوفيق كالهداية أو علم الحق والعمل هو علم الحق والعمل به موفقا نهج يعني سبيل ابن حنبل الإمام الأوحدي يعني الإمام أحمد ابن محمد يعني الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله الملقب بإمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى وهو أحد الأئمة الأربعة قال العلماء في حقه نصر الله أو ثبت الله الأمة برجلين بأبي بكر يوم الرده وبأحمد ابن حنبل يوم المحنه خرج الإمام أحمد المحنة دخلت القرآن بلقب امام أهل السنة والجماعه وهكذا المحن يخرج هنا اناس خونه كذبا مخادعون ويخرج اخرون ائمه عظام لان المحن والفتن تغرب الرجال تغرب عقائدهم وتغرب صدقهم واخلاصهم لله سبحانه وتعالى فالامام احمد سجن وعذب وجلد وهو صائم حتى كان أن يموت حتى يقول كلمة الكفر وأن القرآن مخلوق رحمه الله تعالى وابتلي ابتلاء عشد من هذا بالقول في المأمون والواثق لما جاءهم الناس بل جاءوا فغابوا لكي يسمح لهم أن يخرجوا على الحاكم في عصره الذي سجنه وجلد ظهره حتى كاد أن يموت. كما كان لأحمد رحمه الله الذي ثبت على القول الحق في قضية خط القرآن أن ينحرف عن القول في الحاكم وإن كان هو الذي سجنه وهو هو الذي عذبه رحمه الله تعالى فثبت في الثانية كما ثبت في الاولى رحمه الله تعالى ولما خلا به فقهاء بغداد ورادوا أن يأخذوا كلمة واحدة من الإمام أحمد فانتظر لما خلى وحده ودخلوا عليه فقالوا يا أحمد أقول تقول أن هذا الذي تقوله في المأمون الوافد قول تعتقد ولبسي كلام كده أمام الناس قال بل قول اقول لأن هذه عقيدة ما اعتقدها لم يكن لي أن أغيرها أبد ولا أتلوم فيها ابدا رحمه الله تعالى فالثبات بيد الله سبحانه وتعالى الله عز وجل قال النبي عليه السلام ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا وهذا الركن القليل الباطل ركن قليل اذا لالقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا نعم وقصدت اني قد قصدت موفقا نهجك حمدا للامام المولدين خير البريه بعد صحب محمد والتابعين امام كل نعم قال رحمه الله تعالى في البيت الخامس خير البريه بعد صحب محمد والتابعين امام كل موحد هذا فيه هذا الكلام فيه نظر فقال امام رحمه الله لا شك انه امام عظيم من ائمه السنه وأما اطلاق القول كانه أفضل رجل بعد الصحابه والتابعين فهذا الكلام فيه نظر والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن حياته للدن وهذا التعريف بكل فقرة منه لا يصح حجب أي فقرة منه فيقول يقول <تصفيق> علماء من لقي النبي وهذا أفضل من قولهم من رأى حتى يدخل في ذلك العنياء من الصحابة والضبع. مؤمنا به وهذا يخرج من لقاه كافر بك في جهل وبلاد وغيرهما وما تعد على الاسلام هذا يخرج من ارتدت وإن تقبلت حياته لده هذا في الصحابه من ارتد ثم ثم عاد واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم ابر هذه الامه قلوب واقلها تكلفا واحسنها علما رضي الله عنه لا بد من فهم الكتاب والسنه بفهمها ومن رام فهم الكتاب والسنه بغير فهم الصحابه فقد ابعد النجعه وابتعد عن الحق لذلك في حديث الباطل من ساري رضي الله عنه عند ابي ذر والتوبه بن الحسن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين وهذا العطف يقول العلماء هو عطفه بيان وليس بعطف مغايرة يعني لابد أن تفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه وفهم الصحابة أين يوجد إلا في هذه الكتب السلفية هل تجد المذكرات التي تضع الجماعات والأحزاب اليوم قال سفيان، وقال أحمد وقال مالك وقال الشافعي هل ذلك؟ ها؟ ذلك لا يوجد إلا نشرات إخبارية وتحليلات سياسية حتى على المنابر بل في المآتم والمقاط مع الأسف وأما كتب السلف فقد بث فيها اقوال الصحابة واقوال التابعين بعد ذكر الآيات والأحاديث آيات القرآنية والأحاديث النبوي فهذا هو من للسلف باختصار آية وحديث وفهم الآية والحديث بفهم الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين والتابعي هو من لقي الصحابي وهو مؤمن ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين عند البخاري قال النبي عليه السلام خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه قال عمران لا أدري أذكر قرنين أم ثلاثه فخير القرون الثلاث قرون الأول أو الأربعة قرون الأول ولذلك كانت السلام فيهم أكثر والبدع فيهم أقل نعم وأصدت إني قد قصدتم واهبقا نهجل لهم هذا للغذام خير البريه بعد صف محمد والتامعين إبام ذل مؤسدين ذي العلم والرهي الأصير ومن فوى شراطا علىه والسماوى والضبطين ذي العلم يعني صاحب العلم والعلم هو شغل الذهن باليقين الجاسب بخلاف المعرفة فإنها قد يكون فيها يقين وقد يكون فيها ظن وقد يكون فيها غلبة الظن ولذلك قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله فالتوحيد والعقيدة لا بد فيه من اليقين ولا يصح فيه الظن والشك ولا غلبة الظن لذلك سمي المبتدع بالشكك عندهم شك في عقيدتهم لكن لما جاء أحد اهل البدع أحد أهل البدع لأحد أهل السنة أراد أن يناظره قال اذهب أما أنا فقد ها آه. إن كنت قد أضلت دينك اذهب فلتبس فليس عندنا مجال لمناظره أهل البدع إلا في حدود ضيقه جدا معروفة أما أنا قد علمت ديني إن كنت أضلت دينك إذ هفرت مسئ فالعلم تعريفه قال العلماء هو شغل الذهن باليقين الجاس وعلى التحقيق هو خلاف المعرفة لأن المعرفة قد يكون فيها الذهن أو غالبت الذهن أو يقوم نعم قال لست في شك من دين نعم قد لست في شك من دين يحسنت إن كنت أضلت دينك إذ هفرت للعلم والرأي الأصيل المقصود بالرأي هنا ليس الرأي غير المعتمد على الدليل وإنما المقصود بالرأي المبني على الدليل ولو قال القول لكان أحسن لأن الرأي غالبا يطلق على الأقوال التي ليس عليها ادله ولذلك يسموا بأهل الرأي الاصيل والرأي الاصيل هو المعتمد على الدليل ومن حوى شرقا على فوق السماء السماء من السمو وهو العلو والفرقد وهو الكوكب الكواكب يعني ان علمه على فوق الكواكب نعم اورغمبين <تصفيق> لم نالوا فيها غير وعلم النظم عنه الله يدرك اليقين وعدم الظن ولا غلبة الظن. وعلم أني قد نظمت مسائلا النظم هو الكلام المرتبط بوزن وقافية. بخلاف النثر فإنه لا يرتبط لا بوزن ولا قافية. علماء السلف. الفضل فضل الله سبحانه وتعالى علينا أنهم ألفوا في كل فنون العلم وفي جميع الفنون تجد فيها المنظومة والمنثور فمن راق له النظر يولد النظر ومن راق له النثر يولد النثر فخدم العلماء السنة وكتب السنة خدمة العظيمة ف في كل الفنون لا نحتاج لأهل البلاء حتى اللغة العربية لا نحتاج لأهل البلاء وبعض الاخوه يقول ما نحن ندرس عند أهل البلاء اللغة العربية وهذا أرض لأن المبتدع يدخل لك عقيدته في اللغة العربية ألا ترى أن الزقر الشريف كالشاف أدخل قودا مهتزلا في اللغة العربية حينما أراد أن ينفي صفة الرؤيه للمؤمنين لربهم جل وعلا في الدار الاخره ولعب لعبا للزمخشري ب لن في قوله تعالى لن تران واراد ان يقول انها نفي ابدي يعني لا في الدنيا ولا في الاخره وهذا غلط للزمخشري فان لن تاتي للامديه للنفي الاملي وليس أبدي كما في قول الله عز وجل عن الكفار ولن يتمنوه ابدا ولا يتمنونه ابدا يعني الموت وقال الله عنهم ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون فتمنوا لما تمنوا فقوله تعالى ولا يتمنونه ولن يتمنوه محمول على حال الحياه الدنيا هو نفخ امدي وليس نفيا ابديا كما زعم الزنخشري في الكشاف واما باب البلاغه هو المجاز فقد دخل المعتزله من المعتزله في اواخر القرن الثالث في أواخر القرن الرابع دخولا عظيما من هذا الباب في صفات الله عز وجل وتاول وعطلوا صفات الله سبحانه وتعالى بدعوى المجاز، وكذلك الأشعر في التأويل فلذلك لا يصح أبدا طلب العلم عند أهل البدع وفي كتب آداب طالب العلم حذر العلماء من مجالسة أهل البدع والأخذ عنه هذا لا يجوز أبدا تقول قراءات، ولا لغة عربية ولا مصطلح حديث ولا أصول كف حتى علوم الآلة فضع معلوم الاصيله كالعقيدة والتفسير والفقه كلها لا يجوز طلب العلم على أيدي المرتلع كيف يسوق طلب العلم على أيديهم وانت تحذر منهم كيف ذلك؟ يعني الرسول يقول على حبوص بن زهيد للخوة صارت كمين لأن أدركتهم, أدركتهم لأبتلنهم قتلعاك وأنت تقول ما في شمانعتي ويخطب عندي خطبه فتصبح خطبة على السنة والخطبه التي بعدها على طريقة أشاعرة والخطبه الثكنه في الشهر خارجي والخطبه الرابعه معتزلي بس ان شاء الله الخطبه الاولى كل شهر رجل على السنه كيف هذا هل هذا المسجد سينتج رجلا سنيا يوما ما لا والذي نفس بيده ان انتج شيئا سينتج شخص عنده شك يا عقيدة. فإما أن يكون تكون الدعوة صافية حتى تنتج وإما أن الإنسان لا يوجد في هذا المكان كيف يا أخي؟ فيه؟ الرسول يقول يمرهون بالإسلام كما يمره بسالة من, من الرمية وتقول عشان من هذا الفضل مع مهن تستمر مع من قال الرسول فيه لأن أبلكتهم لأبطلنهم فصل على الآن من الرسول الذي قال الله بحقه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم لا نعم نتبنى الاجتماع ولكن الاجتماع على أي أساس على هذه الكتب كتب السلف نحن بلدين الاثنين مش الوقت الاجتماع لتنين ولكن على ماذا اجتماع الخوارج، المعتزنة المرجعة الأشاعرة الرافضة على الشيعة لا ولو بقيت وحدك ليس في قرية نجيم معروف بل في الدنيا كلها لا يتضرب او على الديمقراطية أو الإبرالية لا لو بقيت وحدك على وجه الأرض لا تشتري لو كل تفقق من حولك على وجه الأرض لا ذلك ألا ترى أن نبيك صلى الله عليه وسلم قاله الصادق المصدوق عليه السلام يأتي النبي ومعه الرجل والرجنا والنبي وليس معه أحد هذا النبي الذي لم يؤمن به أحد مع كل دلائل هو التي عطاها هذا النبي ناجح ونفاش ناجح بنسبة مئة من مئة الحد مئة بالمئة على الرغم أنه لم يهتدع لديه ولا واحد لأن الله قال نبي عليه السلام إنك لا تهدي من أحببت إنما أنت منذر ولكل قوم هاد إنما عليك البلاء وعلينا الحساب وبعض الأخوة يجتهد بهذا يقول معلش عشان لا نفترق. حتى افترك حتى افترك طول قص طال يعني لو جيت السنة دي السنة السنه حتى تفتح حتى لا يمكن تجتمع مع رجل حذرك مع منه نبيك عليه السلام إلا إذا اضللت عن السنة أما طالما وأنك على السنة مستمسكا بها لا يمكن أن تجتمع وَمَنْ قد يراجع سُنَنَهُ من اجتمع مع القوارض، فليراجع سلفيته، وليراجع صنيعته، لأنه لا بد أن يكون قد مال ولو شيء ولو شيئا قليلا. لذلك قال الله: ولو الامر ليس سهلا علي إخوتي، هناك أساليب وألعاب وحركات، حيث يمشي متجاوز والجناح تدور ولا تدور، لش عط ليك ما درس فيه. والذي نفسي بيده الذي لا يخلق الا جل وعلا لو ان ان تنصرف مع الله تفتح له الدنيا حتى انه لا يستطيع ان ياكل في بيته الا نادره طالما انه ترك الامر لله عز وجل فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فالامر بيد الله شفقه ليس بيد اي احد كائنا من كان لو ان قالك لقد اخترت الرسول لو أنققت ما في الأرض جميعا يا محمد ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف لهم زاك الآن بدون عجب ودلوقتي بدون مسكلة بعد مجاز الدنيا والفلوس وشوية تكتك وأصل تكتك عندكم تكاد وشوية ممكن سيارات عايز سيارات تكت كرو توك اما أما هنا حتى الكتاب بتشتريه قدامه بالجمل يمكن تسلف وجود السك المشكله يمكن سالوا في جثه <تصفيق> واخ راك شويه شاركت كتابه باتنين جنيه بكامله باتنين <تصفيق> باتنين <تصفيق> باتنين باتنين جنيه ومع ذلك تجد لذه ولا ما تجد لذه <تصفيق> لذه وهذا التعب الذي تعب الاخوه اللي جاي موصفه الان تعب شديد كان موصفه يركب ان انتم هنا, هنا لكن لذه عايزت بشيخ كبير ادخل لك أي جماعه يقولون هم يسون بس، هاي يسون بيوس لكن هذه هنا حكتع وتشتري الكتاب على سار والمواصفة على سار، ولا عندناش بيوس، ما عندناش ثقابات، فهذا مناجع الإخوة مناجح تحتاج إلى صدق، ولكن كل هذه الأمور تجعل الإنسان تزيله في الصدق والإخلاص، أعرف بقى جواذن من بلاد فرنسا. يعني كانوا يعيشون في رفاعيه قال بعضهم يد في بيتي فارتبوا احدا يفترش هو زوجته ليس عنده براد يد في شيء يعني لما يعني يشرب شيء كل فضل <تصفيق> هذا يعيش عن قرب وعن سته من هؤلاء ما الذي جاء بهؤلاء إلا العلم والخير والصدق مع الله سبحانه وتعالى فالصدق في حمل هذا المنهج يخل الإنسان اماما بإذن الله من هذا في هذه الكتن وفي ذلك المحن العظيم قال رحمه الله تعالى بَأَنِّي قَدْ نَرَمْتُ لَمْ آلُ فِيهَا النُّصْحَ غَيْرَ مُقَلِّدِ يعني اجتهد الناظر رحمه الله تعالى جهده في النصيحه والنصيحة واجب بذلها لكل مسلم فعند مسلم وبوب عليه البخاري في الصحيح بابا فقال بابنا الدين النصيحة من حديثه برقيه بن أسدار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة, النصيحة قلنا لبني رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته قال النووي رحمه الله عند شرق الهدى من سيد مسلم ناقل عن بعض العلماء النصيحة قيل ماخوذه من نصح التول يعني لم نشعته وتلقيعه وقيل ماخوذه من نصح العسل يعني تنقيته من الشوائب والشر فحينما ينصحك اخوك ينقيك ويلوم شعتك فلا تغضب إذا نصحت بالحق فالمؤمن يحب النصيحه والمنافق يخفر ولا ينصح يعني من صد إليه خطأ ويشيعه في الدنيا من آل السنة أما المؤمن فانه ينصح وأخاه المؤمن وقد بايع الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النصح كما في بن عبد الله البجر وفيه والنصح لكل مسلم وكان الصحابة يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النصيحه فالمؤمن ينصح اخاه المؤمن وانصح الناس للناس بعد الانبياء من بعد الانبياء العلماء من الصحابه ومن بعدهم هؤلاء ينصحون الناس ولذلك كان العلماء ورثه الانبياء ومعلوم ان الوالد يكون اقرب لمن ورثه من غيره ولذلك العلماء منهجهم اقرب واصح المناهج للحق نعم وغير المقلدي والتقليل هو اتباع قول الغير بغير بلون دليل اتباع قول الغير بدون دليل نعم وعدا بأني قد رضمت مسايا لم كان فيها النصف غير قتلني واجبت عن ان تسال كل مهذب ذي صوله يوم لذا مسودي واجبت عن تساؤل كل مهذب الذي جاء ليسال اما ان يكون معاندا فهذا لا يهتم إجابته وأما إن كان جاء مسترشدا فإنه يصبر على أداء حتى ولو كان إذا كان الذي يمنعه من الحق هو الجهل فإنه يصبر على أداء قد روى إلا مسلما أن العربيا جاء فتبول في طائفة المسجد فقال الصحابة رضي الله عنهم ليقعوا به فقال صلى الله عليه وسلم لا تزرموا لا تقطع على الرجل بولا فإنما بعثت الميسرين ولم تبعثوا معسرين فلما اخذ الرجل حاجته دعا عليه السلام بسجل يعني دل ملئ مهار وسكبه على بول الأعرابي وإذا عند مصر الحديث مع بن الحكم السلمي وإرغمان لما فقدت جارية عنده شاة له فصفع على خدها واراد أن يعتقها اراد ان يتوب ويعشقها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على الرسول عليه السلام فعطس أحد الصحابه فقال له يرحمك الله فقال يهديكم الله فضرب الصحابه على افخاذ يصمتونني فلما انتهى عليه السلام من صلاته يقول معاويه والله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني وانما قال ان هذه الصلاه لا يصدر فيها شيء من امور الناس هذا لمن جاء كان المانع له الجهل وأيضا في حديث المسيء صلاته انه صلى والنبي عليه السلام جالس في المسجد مع بعض أصحابه فلما جاء النبي قال السلام عليك يا رسول الله قال عليك السلام في إحدى اللوايات ارجع وصلي فإنك لم و وذلك ثلاثة مراء فقال الرجل والذي بعدك بالحق لا وحسن غير ذلك فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء الإنسان مسترشدا يعني الذي يسألك لا سيما في هذا الزمان زمان الفتن لابد أن, لابد أن تنظر في حاله إذا كان قد جاء مجاهدا فادعه وأغسر يديك منه أما إن جاء مسترشدا طالبا للحق يمنعه من حق الجهد فأصبر على أداه حتى ولو سبب بل لو شتمك وضربك اصبر على أذاه اصبر لا بد أن تصبر على أذن الناس في سبيل نشر الحق لأنك إذا نشرت الحق لا بد أن يتهمونك أستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن مساحل وشاعر وكاهن ومجنون ومع ذلك هل التفت إلى ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لا لم يلتفت او من اجل ذلك لا من البخاري في انه عليه السلام اشتد به اذى المشركين ولم يقف الا دخان الثعالب فجاءه ملك الجبال معترضا في السماء وقال يا محمد ان ربك يقلك السلام ويقول لك لو اردت ان أطبق عليهم الاخشبين جبلين عظيمين حول مكه لفعل قال لا عسى الله أن يخرج من اصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيء في روايه يقول لا اله الا الله هذا هو نهج الرسول عليه الصلاه والسلام انما نحن نضبط الحسابات انما الدين الانسان على سبيل الادب في سبيله. نعم وربنا من بلغم تحسائلهم يغار فيها النصفا ويغضلي ويجت عن تسأل كل المحلبي ذي صوره لا. لا. وأجبت عن تسأل كل نعم نعم أكمل نعم حقي له صولات وجولات مع اهل الباطل واهل الجدال ويسرون السنة بما الكتاب من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وناشر العلماء في ذلك الشيخ الاسلامي تجاه رحمه الله الذي كانه صولات وجولات مع اهل البدع في لحظه شبهاتهم وباطلهم نعم وكما ذكرت عن المبتدع حذر السلف من مجالستهم ومناظرتهم جاء رجل أيوب السختياني رحمه الله من جلة التابعين وقال إن تخرج كلمه قال لا ولا نصف كلمة وأشار بالصبيان وجاء ورأى يونس بن عبيد ابنه خارج من عنده مبتدع قال يا بني لأن أراك خارجا من عنده خنثا خير أن أراك خارجا من عنده مبتدع وجاء أحد أحد السلف رجل من أهل البدع أراد أن يقرأ عليه آية من القرآن قال له فقال أحد جسده يقرأ آية من القرآن ماذا سافع في من القرآن قال إني أخشى أن يقرأها علي فيحرفها فيزيغ قلبي فيهلك يعني بتحريفه للآية فحذر أستاذ السلم من إبنس ولكن جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ناظر الخوارج ورجع منهم أربعة آلاف هذا انما كان باذن الحاكم وولي الأمر وهو علي رضي الله عنه فلو دعاك الحاكم من منظرة هذا البدع ورأيت من نفسك ناصرا فلا فلأمانك أما إذا رأيت نفسك لست آهل لذلك فلت على هذا فتخذل السنة وتغذل المنهج الحق من خلالك نعم روضان ثمان فيها النصح ويهن في صوله من ذا الفدا هجر وبات ساهر ليله نعم هجر الرقاد وبات ساهر ليله ذي همة لا يستند لا مرقل أهل الحق إذا جاءت الفتن يهجرون الرقاد وباتوا ساهرين لنصرة الحق لعلوه أمتهم وعذب تلذذهم بالرقاد والبدع قائمة والسنن وأمور بين الناس فهناك اناس وفقهم الله سبحانه وتعالى أسأل الله أن نجعلنا جميعا منهم لنصرة السنة فهجروا بيوتهم وهجروا اللذات من نوم وأكل وشرب ويعني استراحات وخسح ونحوها ووجروا اللذة في نصرة السنة في بيوت الله في تعليم الناس السنة وفي دراسة القرآن مع الناس حتى أنهم يجدون ذلك يستشفون به ربما من الأمراض والأوجاع وقد وقع ذلك العلمائنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله في مرض وفاته كان مصابا بالسرطان وقال له الطبيب الباكستاني أنه لو سوف يموت لو تكلم سيموت لو تكلم أجهد نفسه سيموت وكان ذلك في العشر أواخر من رمضان قال الطبيب الباكستاني هذا ملا كبير هذا في كلام هذا في موت فقال الشيخ بن عثيمين نحن سنموت سنموت هذه سنة بدأناي عن الطريقة والله لن نتركها حتى نموت ودرس عنده السرطان وكان يتنفس عن طريق الخراطين ويأكل ويشرب عن طريق الخراطيم زرت رحمه الله في مرض وفاته في بيت أخيه محمد العثيمين بالرياض وكان وزنه قد وصل الى كم كيلو جرام خمسين كيلو جرام تقريبا كان في وزن هذا الولد الصغير تقريبا ومع ذلك كانوا يتلذذون رحمه الله فدرس الشيخ ابن تيميه في رمضان في العشر الاواخر ومات بعده مباشره في شهر شوال لذلك كان سمعت الشيخ نباز رحمه الله ودرس في الطائرة وكان موعد درس كتاب المنتقى من اخبار المصطفى لمن لمجد الدين, لمجد الدين ابن تيميه جد شيخ الاسلام لمجد الدين ابن تيميه الحراني رحمه الله جد شيخ الإسلام الذي شرحه الشوكاني في كتاب الله أسماء نيل الأوطار شرح منتقل الاخبار كان موعد درس الشيخ بن باز رحمه الله مع المذيع عبد الكريم بن صالح المقرب كما يحكي هو يقول كان موعد درس الساعة الثانية بالليل ويدرسه ويشرح الكتاب في تقريبا ساعة ويخرج صلاة الفجر وهذا كان رجلا ضريرا اعمى عمي الشيخ رحمه الله عمره عشر عاما رحمه الله تعالى ولما أصابه العمى قالت أمه يتبكي من يقود ولدي إلى المسجد ويبدو أنها ذرية بعضها من بعض طيبة مباركة فأمه ما الذي شغل ذهنها حينما عمي ابنها كيف يصلي كيف هذا ابن المسجد فكان الناس يتزاحمون على سماحة الشيخ رحمه الله من يسحبه إلى المسجد وقيل أنه لم يطعم إلا مضيفا من كرمه رحمه الله تعالى فهؤلاء هم العلماء هؤلاء هم شيخنا وعلماؤنا الذين يتشرب بالانتساب إليه ويعرف قدر الإنسان إذا درس على مثل هؤلاء العلماء الراسخين الربانيين اهؤلاء يخونون الأمة في مظاهرات ولا في خروج ولا في غيره لا والذي نفسي بيده إنما قولهم الحق إن شاء الله لانه موافق للدليل وعرف عنهم الورع وتقوى الله والجد والاجتهاد إلى آخر نفس ومجاهدون في سبيل الله أمثل هؤلاء يقال عنهم انهم لا يفهمون الواقع وإننا نترك منهجهم لأنهم لا ي... ليس من بلدنا يا حتى الحزبية في بلد وبلدك حتى الحزبية في طلب العلم إذا لا تأخذ عن احمد بن حنبل لأنه بغدادي من العراق لا تأخذ عنه ولا تأخذ عن ابن تيمية لأنه حراني لا تأخذ عنهم العلم إذا كانت اقوال العلماء تموت بقول قائليها فإذا لا تأخذ عنهم العلم هذا باطل وضلال والعياذ بالله نعم انتبهت نعم فلا بد يا الاخوه ان يعني كل منا يحس بانه يشعر عنده يعني رفاهيه في الشعور أنه مسؤول أنه مسؤول عن نصره الحق الذي يحمله في قلبه وصدره لابد ان نحس بهذا الاحساس ونشعر بهذا الشعور لابد لابد ان نعمل جميع الذين الله ولنصرة السنة وقمع البدعة وتفتح العين الإنسان حينما تظهر السنة وتموت البدعة أما طالما أن البدعة القائمة لا يهنا لا بأكل ولا شرب ولا نوم ولا زوجة فصلى الله سبحانه وتعالى أن نجعلنا للسنة ناصرين والبدعة قامعين وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم إخوار في النظام